سَأَلَ الْقَوْمُ أَنْتُمُ الْقَوْمُ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الظَّالِمُونَ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 أنه لكميركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إننا إلى ربنا من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 فأرسل فرعون في المدائن حاشين إن هؤلاء لشربة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم تذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين